عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 فَإِنَّ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَضْدِعُهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا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 بعداوتهم لانهم اعداء لله لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وذكر ملة ابراهيم وهي البراءه من المشركين ملة ابراهيم والذين امنوا معه لنقتدي بهم ذكر الله في هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله خطور رحيم ذكر في هذه الآية أن المؤمنين لا يخنطوا ولا يحسل من هداية هؤلاء وانضمامهم الى المسلمين عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من الفصاحه موده اذا امنوا واسلموا تعود الموده التي نهى الله عنها لان الحكم يدور مع علته فاذا وجد الكهر وجدت البغضاء بين المؤمنين وبين الكفار، وإذا زال الكفر جاءت المودة مع الإيمان وهذا وعد من الله سبحانه وتوقعا من الله لأن, لأن توقع بالنسبة للمسلمين يعني المسلمون يتوقعون أن تزول هذه الغمة وإلا فإن الله يعلم سبحانه وتعالى ما يقول إنما التوقع من المؤمنين أن لا يقنطوا وهذا فيه دليل على انه لا يحكم بخاتمه احد لا يحكم بخاتمة أحد لا بالايمان ولا بالكفر لان القلوب بيد الله والاعمال بالخواتين ربما يكون كافرا عدوا لله ورسوله وعدوا للمؤمنين يهديه الله سبحانه وتعالى فيصبح وليا لله وليا للمؤمنين وليا لله ورسوله ووليا للمؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه أو أن يقلب قلب عبد قلبه فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولا يحكم على العواقب والخواتيم إلا الله سبحانه وتعالى وقد وقع ما أخبر الله جل وعلا في هذه الايه فقد كثير من كفار مكة دخلوا بالإسلام دخلوا بالإسلام وحسن اسلامهم وكانوا من قبل من صناديد الكفر. ومن ألد الأعداء لله ولرسوله وللمسلمين فالله سبحانه وتعالى هداه بعد صلح الحديد أسلم كثير من الكفار وهاجروا إلى المدينة مثل عمرو بن العاص خالد بن الوليد وجماعة من مكابر كفار مكة أسلموا وهاجروا إلى المدينة ومنهم من أسلم بعد الفتح بعد فتح مكه وحسن اسلامه فهذا وعد الله سبحانه وتعالى تحقق عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده بمعنى ان الله يهديهم للايمان والا فان الموده لا تكون الا مع الايمان فدل هذا على انهم سيؤمنون أنهم سيؤمنون وقد آمن كثير منهم ثم قالوا الله قدير الله قادر على ان يهدي الضال ويضل المهتدي لأن القلوب يد الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم يغفر لمن تاب وأسلم وإن كان حصل منه في وقت الكفر جرائم ومضايقات للمسلمين وعداوة شديدة فإن الله يغفر ذلك فهذا دليل على أن الإسلام يجوب ما قوله. وان التوبه تجب ما قبلها قل للذين كفروا ان يمسوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف كله ما هذه عام ما سلف من الكفر ما سلف من عداوتهم لله ورسوله ما سلف من قتلهم للمسلمين ومضايقتهم لهم كل ذلك يغفره الله سبحانه وتعالى بالإسلام والتوبة وغفور كثير المغفر، والغفر في اللغه السكر بمعنى أنه يستر هذه العيوب بالإيمان والإسلام فتختفي كان لم تكن تختفي كأن لم تكن يغطيها الإسلام فهذا من لطفه سبحانه وتعالى خفور رحيم رحيم بعباده ومن رحمته أنه يهدي أنه يهدي من يشاء ويعلم أنه يستحق الهدايه ويصلح لها فإن الله يرحمه ويهديه ثم قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يحجدوكم من دياركم أن تبروكم لما حرم الله موالات الكفار في الآيات السابعة تحرج كثير من المسلمين لأن لهم عقارب من الكفار في مكة وفي غيرها تحرجوا ما لا يعملون مع مقاربهم هل يقاطعونهم نهائيا وفي هذا حرج ومشقة لأن منهم منهم هم أقارب وأولاد وآبا وإخوان وأرحام فأصابهم الهم والتضايق ماذا يعملون مع أقالبهم الذين في مكة وغيرها من الكفار فرّج الله عنهم فقال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تضروا أن تقابلوا فعلهم هذا وجميلهم هذا بالجميل لأن دين الإسلام دين الوفاء فمن لم يصدر منه في حق المسلمين إساءة ولم يحاول صد المسلمين عن الإسلام من النساء والأطفال وسائر الذين الذين لم يحصل منهم سوء في حق المسلمين لم يقاتلوكم في الدين مثل ما قاتل الكفار حملوا السلاح عليكم وإنما هم مسالمون ويدخل فيها المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين على وضع الحرب ويدخل فيها الأقارب من الكفار الذين لم يحصل منهم ما يوجب عداوتهم ومقاطعتها جاءت أم أسمى بن كابي بكر جاءت إليها بالمدينه بعد بعد صلح الخديعة وهي كافرة تطلب من ابنتها أسمى بن كابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. تطلب منها الصله تطلب منها الصله لانها محتاجه فقيره وهي كافرة وابنتها مسلمة جاءت تطلب منها الصله والمساعدة فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ما كان الصحابه يقدمون على شيء الا بعد ان يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا المؤمنون لا يكلمون على شيء حتى يسألوا علماءهم. فقالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة يعني محتاجة محتاجة للعطاء راغبة في العطاء أفأصلها قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمكي فهذه السلة من باب الإحسان والبر وحتى الوالد إذا كان كافرا فإنه يجب على ولده أن يبر به أن يبر به كما قال تعالى وإن جاء على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب إيه. فلا تطع والديك في الكفر والمعصيه ولكن تبردهم وهذا من وفاء الاسلام وهذا من اسباب محبه الناس للاسلام وقبولهم له انه دين رحمه ودين بر واحسان أن تبروهم تبروهم يعني بالصلة الدنيوية بالعطاء بال... بالإحسان إليهم أن تبروهم والبر ضد الإهن. أن إهم أن تبروهم أي تحسنوا اليهم بالقول وبالفعل أن تبروهم وتبسطوا اليهم يعني تعدل تبسط معقود من الابساط وهو العدل ايعدلوا في حقهم ولا تظلموه كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوه واقربوا للتقوى ولا يجي منكم شنعان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتفسطوا إليهم فالمقصد هو العادي والقاسد بالتلاف هذا الجائر هذا الجائر واما القاسطون فكانوا في جهنم حفر من الثلاثين قسط يقسط فهو قاسط اي جائر وكافر بالله عز وجل ففيه فرق بين مقسط وقاسط وتقسط اليهم ان الله يحب المقسطين يحب العادلين الله جل وعلا يحب عدل الله جل وعلا عدل يحب العادلين وجاء الحديث ان المقسطين يكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن يكونون على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المقصدين هذا فيه وصف الله جل وعلا لأنه يحب كما أنه يبغض ويصرف كما جاء بذلك الادله وعلى من صفات افعاله سبحانه وتعالى من صفات الافعال انه يحب يحب الاعمال الصالحه ويحب المؤمنين ويبغض الاعمال السيئه ويبغض الكافرين ان الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين بين أن الآيات السابقة التي فيها تحريم الموالاة وتحريم صله الكفار إذا كانوا يقاتلون المسلمين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين آتلوكم في الدين أي من أجل الدين وليس من أجل عصبية أو مال إنما هو من أجل الدين آتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم كما حصل من اهل مكه حينما أخرجوا المسلمين من ديارهم من بيوتهم من مساكنهم من اموالهم من اولادهم حتى هاجروا الى المدينه فارين بدينهم من الكفار فهؤلاء لا تجوزوا مواصلتهم ولا البر بهم والإحسان اليهم وظاهروا على اخراجكم اي اعانوا من يخرجكم سقفوا مع من يخرجونكم ويضايقونكم ظاهروهم يعني اعانوهم وصاروا لهم ظهرا ولو لم يباشروا ولو لم يباشروا الاخراج بل ظاهروا واعانو الذين اخرجوا المسلمين ولو بالكلام او بالفعل حرم الله عليكم أن تولوهم تولوهم بالمحبة في القلوب والنصرة فالولا يكون بالمحبة في القلب ويكون بالنصرة لهم وإعانتهم على المسلمين أن تولوهم بأي نوع من الولايه ومن يتولهم أولئك هم الظالمون. من يتولهم بالنصرة والمحبة والمدح والثناء والتسكّي لهم، أولئك هم هم الظالمون. على حصر، يعني هم أشد الناس ظلما اولئك هم الظالمون هذا حصر يدل على شدة من يدل على شدة من واصل الكفار وتفاول معهم ضد المسلمين تفاول معهم ضد المسلمين أو فيما يضر المسلمين اولئك هم الظالمون والظلم وضع الشيء في غير موضعه سموا ظالمين لانهم وضعوا الولايه وضعوا الولايه في غير موضعها لان الولايه انما تكون للمؤمنين ولا تكون الولايه للكافرين ابدا ثم لنعلم ان الاحسان الدنيوي إليه ان المعامله معهم بالتجاره والايجار ان ابرام العهود معهم والمواثيق وتبادل المنافع ان هذا ليس من الموالاه هذا مما اباحه الله الاحسان الى من لم يسر الينا مقابلة الاحسان بالاحسان ليس هذا من الموالاه وانما هذا من التعامل هذا من التعامل الذي هو في صالح المسلمين وليس هو من الموالاه فلنتنبه لذلك لان فيه من لبس بين الامرين وظن ان المعاهدات معهم وعقد الزمة معهم البيع والشراء منهم استيراد بضائعهم تمكينهم من الاتجار في بلادنا واتجارنا في بلادهم ظنوا أن هذا من الموالد لأنهم لا يفقهون ولا يفهمون ولذلك اعتدوا على المعاهدين واعتدوا على المستأمنين في بلادنا لأنهم لا يخطروا ولا يميزون بين ما يحل وما يحرم لا يميزون بين الموالاة المحرمه والمعاملة المباحة ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه يجب التنبؤ لهذا الأمر الأمور لها باب ولها فطر ولا يعرف هذه الأمور إلا أهل العلم. ها يعرف هذه الأمور ما يجوز وما لا يجوز مع الكفار. لا يعرفه إلا العلماء أو كل من صار فيه حماس ومحبه للخير والدين. ما يصدر الأحكام عن جهل. هذا يضر ولا ينفع ما نقول يضر أكثر مما ينفع بل نقول يضر ولا ينفع ويكون نقصا على المسلمين في تصرفاته في حين أنه ان هذا من الجهاد وهذا من مقاطعة الكفار لأنه لا يفرق بينما شرع الله وبينما فرق الله سبحانه وتعالى فهو خلط بين الامرين بجهله وربما يكون غير جاهل ولكن يريد التلبيس على الناس ان هناك من ليسوا جهالا عندهم علم لكن يريدون التلبيس على الناس لأنه ما هو ضلال الحاصل ان انه يجب الفرق بين الامرين والقوا والاسم ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات جاءكم المؤمنات فاعل مهاجرات فمنصوب على الحال اي حالة كونهن, كونهن مهاجرات منصوب علامة نصبه الكسرة نيابه عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرة ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في فدائية، وكان من جملة بنوده أن من جاء من المسلمين إلى فأن من, جاء من المسلمين من عند الكفار يريد اللجوء إلى المسلمين أن المسلمين يردون يردونه من الكفار وفاء بالعهد وان من جاء وان من ذهب من المسلمين الى الكفار لا يردونه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا فشق ذلك على بعض الصحابه وجاء ناس بعد العقد بالصلح الصلح جاء ناس من المسلمين يريدون أن يلجأوا عند المسلمين قاعدين بدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم رده رفاء بالعهد نشق ذلك على المسلمين او على بعض المسلمين كيف من جاء من, جاء من إخواننا نرده إليهم ومن جاءهم من إخواننا لا يردونه عليهم كيف ذلك ظنوا ان هذا فيه ان هذا فيه غضاضه على المسلمين مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه من الاستغراب فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له قال من, جاء من ذهب منا اليهم فلا خير فيه من ذهب من المسلمين إلى الكفار فلا خير فيه ومن جاءنا من المسلمين من الكفار ورددناه عليهم فسيجعل, فسيجعل الله له فرجا ومخرجا من جاءنا من اخواننا من المسلمين يريد البقاء عندنا طار من قضبة الكفار فإننا نرده عليهم بموجب العهد فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين ردوا على الكفار من المسلمين جعل الله لهم فرجا ومخرجا فلما انبرم هذا الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. جاء نساء من المسلمين فارات من الكفار نساء جئن فارات من الكفار كان موجب أو ظاهر العقد أن, يرد أن يردهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب العقد موجب ظاهر العقد أنه عام أنزل الله هذه الناية مخصصة ان النساء ليسن مثل الرجال ولا يشملهن الرد لا يشملهن الرد فهذه الايه مخصصه وقالوا هذه مثال احسن مثال واحسن مثال لتخصيص السنه بالقران السنه التي هي العهد الذي ابرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عام للرجال والنساء هذه الآية خصصت السنة في انه لا يشمل النساء إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ما, جاء ما جئنا لطلب دنيا أو للرفاهية أو طمعا في أزواج يتزوجنهم وإنما جئنا مهاجرات خارات بدينهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات هل نقبلهن على طول لا لابد من الامتحان لانه ربما تأتي لا تريد الهجرة وإنما تريد غرضا اخر فقال فامتحنوهن يعني اختبروهن حتى تعرفوا صدق إيمانهم اختبروهن حلفوهن بالله ناقشوهن بسبب مجيههن مناقشه دقيقه حتى يتبين لكم السبب هل هو الهجره او غير الهجره فان كان الهجره فلا ترد امتحنوهن الله اعلم بإيمانهم نحن ما نعلم الناس عندنا على ظاهرهم ولا ندري من هو المؤمن من غير المؤمن الله جل وعلا يعلم سبحانه فأمرنا بامتحانهن الله يعلم منهن من لسنا مهاجرات وأما نحن فلا نعلم المهاجرات من غير المهاجرات ماذا نعمل نجري الامتحان فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار فلا ترجعوهن إلى الكفار مثل ما يرجع الرجال لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج. لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ما عدا الكتابين ما عدا الكتابين لا يجوز التزاوج بين المسلمين والفطار الكافر مطلقا سواء كان كتابياً وغير كتابي لا يجوز ولا تلتح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا وعجاب ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافره ما عدل كتابيه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أما مؤمن خير من مشرك هذه خصصتها آية المائدة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا هن ودرا يعني فهن حلال لكم لا هن حل لهم هذا مثل آية البقرة لا هن حل لهم ولا هم يحلون ولا هم يحلون لهن. فينفس عقدها من زوجها الكافر بمجرد ما تسلم المرأة وهي تحت كافر ينعف ينفس عقدها ثم تبقى في العدة فإن أسلم وهي في العدة رجعت ليه وإن اسلم بعد العده لم ترجع لهم الا بعبد وإن استمر كافرا ولم يسلم فانها لا تحل لا تحل له لا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم طيب الكافر انفق عليها اعطاها صداقا اعطاها صداقا وهي ابعدت عنه الإسلام دين عدل ما هو دين ظلم قال وأتوهم ما اتوهم ما أنفقوا في زواجهم من من هذه النسوة اتوهم ما أنفقوا من الصداق لأنه ذهبت عليه زوجته ما يرد عليه الصداق وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن لانها خرجت من زواج كاذب فاذا اتمت العده فيجوز للمسلم ان يتزوجها ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا ستموهن اجورهن اي الصداق لان الصداق حق للمراه واجب قريب على الزوج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا بد من الصداق إذا أتيتموهن أجورهن أي إذا أصدقتموهن لمهور أمثالهن ثم قال جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكواب إذا أسلم الرجل وامرأته كافرة فإنه لا يمسكها لأنه لا يجمع بين زوج مسلم وكافرة أو بين او بين زوجة مسلمة وزوج كافر لا يجتمعان ولا يج... لا يمسكوا بعصم إن كوافر فمن أسلم وتحته امراه كافرة فإنها حينئذ تنفصل منه تنفصل منه فإن أسلمت وهي ما زالت في العدة ترجع إليه وإن خرجت العدة ولم تسلم إنها فارقت زوجها ولا تمسكوا بعصم الكواب سواء كانت كافره اصليه أو ارتدت عن دين الإسلام فالمرأة التي لا تصلي تترك الصلاة متعمده أو تنكر الصلاة أو ترتكب ناقضا من نواقض الإسلام هذه ترتكب ولا تبقى عند المسلم ولا يجل المسلم أن يمسكه وكذلك العكس إذا ارتد إذا ارتد الزوج كان مسلما فارتد فإن امراته تحرم عليه وتبين منه ولا تمسكوا بعصا الكوارث. لما أن الله خلص لما أن الله خلص المسلم من الكافر، وخلص المسلم من الكافرة بالفرار، قال واسالوا ما أنفقتم واليأسألوا ما أنفقتم. فمن, فمن كفرت امرأته وذهبت إلى الكفار فإنه يعطى ما أنفق عليها من الذي يعطيها المسلمون يعطيه يعطى من بيت المال يعطى من بيت المال ما أنفق على امرأته التي كفرت وخرجت من عسمته وأسألوا ما أنفقت فاطلبوا ما أنفقتم على هذه المرأة التي التي هي كافرها وكفرت ولي الأمر يعطيه ما أنفق عليه، وليسألوا ما أنفقوا الكفار أيضا يطلبون منكم ما أنفقوا على زوجاتهم التي أسلمنا وخرجنا من من زواجهم من بهن هم يسالون المسلمين ويضربون من المسلمين كما قال جل وعلا قبل هذا واتوهم ما أنفقوا وهذا من العدل من العدل الالهي واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ثم قال جل وعلا الاله حكم الله هذا الذي شرعته لكم من بينونة المسلمة من الزوج الكافر وبينونة وبينونة بينونة المسلمة من الزوج الكافر سواء كان كافراً اصليا أو أو مرتدا حكم الله جل وعلا هو حكم الله الذي لا اعتراض عليه ولا يقال لماذا؟ لماذا كلهما بنو آدم وحقوق الإنسان وما شبه ذلك ويحتاج حقوق الإنسان الإنسانية لا هذا حكم الله الذي خلق الإنسانية فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه لا حكم الله يحكم بينكم. بين المسلمين والكفار وبين المسلمين أيضا فالله يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وذلك في كتابه الحريم الذي أنزله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم فان حكمه صادر عن علم لا عن جهل وصادر عن حكمه وهي وضع الامور في مواضعها فهو حكم عن علم لا عن جهل وحكم عن حكمه وهي وضع الامور في مواضعها اللائقه بها واما حكم البشر فانه عرضى للخطر يكون عن جهل قد يكون غير موافق للحكمة أما حكم الله جل وعلا فإنه لا اعتراض عليه لأنه صادر عن حكيم خبير عليم حكيم سبحانه وتعالى فلا اعتراض عليه لا يسأل عما يفعل وهم يسالون فلا اعتراض على أحكام الله فالذين يعترضون على أحكام الله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 ويسلموا تسليما. ذلك حكم الله يحكم بينكم يحكم بينكم ما قال حكم بينكم قال يحكم بينكم يعني أن حكمه مستمر إلى يوم القيامة الشريعة ذاقرة مستمرة إلى يوم القيامة ما يقال إلا لعصر مضى وحالات انتهت بل إنها صالحة لكل زمان ومكان ولهذا جاء بالفعل المضارع يحكم بينكم في كل خلاف في كل قضية إلى أن تقوم الساعة والكتاب يحكم بين الناس لأنه كامل وصالح وشامل في كل زمان ومكان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على أهلي وصحابي أن يعلم. عليكم سماحة الوالد يقول السائل: إذا كانت أمي غير مسلمة وهي في حاجة إلى المال ولكنها لا تطلب ذلك مني، فهل يجب علي إعطائها ما تحتاجه ولو لم تطلب ولو لم تطلب ذلك مني؟ نعم. إذا كنت تعلم حاجتها. يجب عليك ان تعطيها حاجتها اذا كنت تقدر على ذلك لان هذا من البدء ومن حق الوالد على ولده نعم يجوز تهنئه النصارى بزواجهم لا تهنئه ما يهنئون فيه ما يهنئون يا يعاذ ما يهنئون يا يعاذ اما يهنئون بشيء مباح كالزواج وحصول نعمة تحصل لهم فلا بأس بذلك نعم. صلى عليكم سماح هذا ليس من الموالات هذا من التعامل هذا من التعامل معهم ما داموا لم يسيؤوا إلى المسلمين يدخلوا بالبرده أن تبروه نعم. صلى عليكم سماح الوالد يقول السائل هل يحاسب من هجر والدي الكفار ولم يبرهم ويقول لن أبرهم حتى يسلموا وأنا لست بمحاسب على هذا هذا جاهل هذا من الجاهل هذا من اللي يلبسون الأمور ولا يفهمون حق الوالد لا يسقط ولو كان كذا يجب البر به لكن لا تجوز محبته وإنما يبر بني من ناحية التعامل فقط مقابلة الإحسان بالإحسان لأنه احسن اليك ورباك وقام عليه حتى كبرك فأنت تبر به وهذا بنفس القران صاحبهما في الدنيا معروف نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن من يعبد الله تعالى وهو لا يعتقد بطلان الأديان والمذاهب المخالفة للإسلام فهو غير موحد هذا إن كان جاهلا يعذر بمدة جهله حتى يعلم أما إذا كان متعمدا ويقول الأديان كلها سوى ولا أعتقد لفطلانها فهذا كافر بالله عز وجل هذا كافر بالله لانه مكذب لله ولرسوله ومكذب لإجماع المسلمين لأنه ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين حق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أما قبله فيها ديان الحق لكن بعد البيعثة نسخ دين الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله وصار الدين هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس كل الناس كل الذشري من بعثته إلى أن تقوم الساعة وهم أمته التي يجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده حتى يقال كل يتبع نبيه ما في نبي إلا, إلا هذا الرسول هو نبي هذه ما في نبي آخر إلى أن تقوم السعر نعم السلام عليكم سبعة الوالد يقول السائل يمثل الأصوليون على نسخ السنة بالقرآن بقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار كما ذكره الواحدين وغيره هل هذا المثال صحيح؟ أنا قلت هذا لكم قريبا نعم يقولون هذا أصح مثال هذا أصح مثال لتخصيص ما هو بالناس لتخصيص لتخصيص السنة بالقرآن نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل أم أسماء بنت أبي بكل رضي الله عنها هي أم عائشة رضي الله تعالى عنها لا لا هم أسماء كافرة وهم عائشة مسلمة هم رومان نعم صلى عندما اقرا سوره الفاتحة في المصحف او في الصلاه منفردا نعم. يقول عندما الفاتحة في أو في منفردا هل اقول امين نعم لانه دعاء تقول امين لأن دعا فأنت تؤمن على هذه الدعاء في الصلاه وفي غيرها نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك كتاب صدر في المكتبات بعنوان اسلام أحد الزوجين لرجل مقيم في بريطانيا ويذكر في الكتاب أنه يجوز للمرأة المسلمة البقاء مع زوجها السابق ولو كان كافرا فما رأي فضيلتكم في ذلك هذا قول باطل فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن لهم ولا هن يخلون يقول بهذه هذا جاهل إما أنه جاهل وإلا أنه مظلل وآية البقرة ولا تنكف المشركات ولا تنكف المشركين حتى يؤمنوا ماذا يقول في القرآن هذا إما أنه جاهل وإما أنه مظلل مخالف بالقرآن نعم في من فيما في من يجوز للمسلم أن تتزوج الكافر في من بهذا. ولكنه ليس من أهل العلم إنما هو من رجال الفكر كما يقولون من الفكر والمفكرين وليس من أهل العلم ولا من أهل الفقه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل من فعل فعل حاطب رضي الله تعالى عنه يعتبر جاسوسا أم إذا كانت حالته مثل حاطب أقول لكم لا تذكروا حاطبا حاطبا رضي الله عنه وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه الله باسم الإيمان فاتركوا قضية حاطب بن عبيب التعامل قضيه انت قضية انتهت فلا تبحثوها نعم كل شيء يتعلق بالصحابة لا تبحثوا فيه لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فرمتهم ولهم قدرهم ولو وقع من أحد منهم خطا فانه مغفور له الا تلتمسوا هذه الامور نعم الله عليه الوالد يقول السائل هل مهاجرات جمع مؤنث سالم ام أنه ملحق, ملحق بجمع المؤنث السالم نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل الوصف والوصف يكون ملحق نعم عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يقال لمن قاتل المعاهدين في بلادنا؟ هل يقول اصلي هل يقال لمن قاتل المعاهدين في بلادنا إنهم خوارج أم ماذا؟ نعم هذا من المذهب الخوارج هذا من المذهب الخوارج هذا الى شكل من فهم الخوارج ومذهب الخوارج هم الذين يضربون كتاب الله بالله وبداعه. ويأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم هذا مذهب الخوارج نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو التفسير نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو التفسير الذي توصحنا بأن نرجع إليه بعد الدرس تفسير كثيرة رضا لله الحمد فالتفسير الذي ينصح بقراءته تفسير ابن كثير لأنه متوسط له لا بالمطول وله بالمختصر تفسير الشيخ ابن سعدي لانه سهل وهو تفسير الموضوعي تقريبا ما, ما تيسر لكم من التفاسير الاخرى نسال الله اليكم الوالد يقول السائل رجل تزوج امراه قبل خمس وعشرين سنة وهو مسلم وهي كتابية نصرانية من بلد آخر ولا يزال متزوجا معها وهي لا تزال على دين النصرانية ولهما أولاد فهل هذا الزواج صحيح؟ مع العلم لأن المرأة تعلم الكثير عن الإسلام ولا تريد أن تسلم نعم الزواج صحيح بنص القرآن والمحصنات من المؤمنات والمصنات من الذين عموتوا الكتاب أحل لكم إذا كانت عفيثة محصنة يعني خرة ليست رقيقة وعفيثة عن الزنا أي يحل المسلم أن يتزوجها وأن تبقى معه نص القرآن نعم أحسى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى ما أنفقوا يقول من الذي يتولى دفع صداق الكافر هل هو ولي الأمر أم الزوج أم ولي المرأة لا الذي يتبعه من ولي الأمر ولي الأمر المسلمين نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له يستدل بتفاوت الإيمان في القلب بقوله تعالى فَمْتَحِنُوهُنَّا اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ يقول أرجو توضيح ذلك تفاوث الإيمان في القلب يقول السؤال يقول أحسن الله قال ابو عبيد يستدل بتفاوت الإيمان في القلب بقوله تعالى تمتحنوهن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ ظاهر الآية. الله اعلم بايمانهن قد غير المؤمنات القلوب واننا تحايلنا وكان مظهرات للايمان لاجل التخلص ما اشوف انها تدل على التفاوت الايمان في القلوب انما تدل على اننا ليس لنا إلا الله ولكن نمتحن من من شككنا فيه نجري عليه الامتحان حتى يتبين حقيقته نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل لي طفل صغير غير مميز. نعم. يقول أحسن الله إليكم لي طفل صغير غير مميز وألقينه القرآن وأحياناً يترك بعض الآيات ولا ينطقها ولا ينطقها نطقاً صحيحا فماذا علي؟ هل أتركه بهذه الطريقة؟ أنت مخطئ في تعليمه ما ما ما ميز. اللي ما ميز ما يعني تدري شيء ماذا يقول مثل هذا يعني اصبر لما يميز وتعلم إن شاء الله بعد التميز نعم أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول لماذا لم يقل سبحانه فاسألوا أهل العلم هما أهل الذكر أهل العلم هما أهل الذكر لا فرق بينهم نعم صلى الله عليه الوارد يقول السائل هل تشرع مقاطعة انتاجات الدول الكافره ولو لم يأمر بذلك ولي الأمر لا لا يجب مقاطعة إلا إذا صدر من ولي الأمر قرار بمقاطعة دولة من الدول حينئذ تقاطع اما الافراد فلا تجدي مقاطعة أنت لما شغيت فيه عشرات الآلاف يشعرون وانت الكفاء فما فيه مضاعة إلا صدور قرار من ولي الأمر أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الشيخ بن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال إذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر فما هي صورة هذه المسألة التي ذكرها الشيخ نعم لو جاء محتال وأفسد نكاح امرأة نجل أن تفارقه برضاعة مثلا مثلا رجل متزوج من امرأة وهذه المرأة لها أم متزوج من امرأة وهذه المرأة لها أم أو نفرض العكس رجل متزوج من امرأة وهذه المرأة لها بنت متزوجة من شخص آخر وهي تربع البنت هذه تربع فعمل رضاعا يحرمها يحرمها على زوجها لأجل أن تفارقه وإنسكن الشيخ من هذا يعني فيه بعد لكن هذا وجهه والله على حرمتها بالرضاعة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل في البلاد الغربية هناك من النساء من تسلم وقبل إسلامها بأيام يقول أحسى الله إليكم في البلاد الغربية هناك من النساء من تسلم وقبل إسلامها بأيام كانت تزني فإذا أسلمت وأرازت أن تتزوج فهل عليها عده نعم لا بد من استبراء رحمنا ولا بد من توبتها أيضا. ما يكفي أنها تسلم قد تسلم وهي تزني فلا بد من توبتها توبة صالحة تختبر فإذا ظهرت توبتها من الزنا فلا بد أن يستبر رحمها من الحمد ثم بعد ذلك تتزوج. نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجب تجديد العقد إذا حصلت الردة والعياذ بالله قبل الدخول وإذا دخل الرجل نعم. يقول أصل عليكم هل يجب تجديد العقد إذا حصلت الردة والعياذ بالله قبل الدخول وإذا دخل الرجل وهو جاهل للحكم ولم يجدد العقد فماذا عليه الآن نعم يجب تجديد العقد لأن الفرق قبل الدخول ليس لها عدة الرجع إنما تكون في العدة وهذه ليس لها عده وكبين بمجرد ما يحصل منها فسخ للزواج يرغب من عقد جديد نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير الحق يقول هل هناك نبي قتله قوم نعم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى قتلوا اليهود قتلوا زكريا قتلوا يحيى وقتلوا لكن لم يسمى لنا الله جل وعلا قالوا قتلهم الأنبياء قال على انهم قتلوا انبياء كبيرين نعم صلى الله إليكم سمع ومتذبتم وضريقا تقتلون قال على أن هذا جأبهم نعم صلى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا يقول ما معنى هنيئا مريئا حلال يعني هنيئا مريئا يعني حلالا طيبا نعم شاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة الهجرة فرارا لدينها بدون محرم نعم هذه ضرورة هذه ضرورة لكر العلماء أنها تهاجر ولو لم يكن معها محرم فرارا بدينها هل من باب الضرورة قد هاجرت بعض الصحابيات بدون محارم لأن هذه ضرورة نعم يقول أحسن عليكم في تثمة السؤال وهل يجوز سفر المرأة بدون محرم لطلب العلم إذا كانت بعيدة عن العلم والعلماء لا. لا يجوز للمرأة مطلقا عن تسافر بدون محرم إلا سفر الهجرة فقط نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل سالني شخص عمره اثنى عشرة سنه يقول انه يريد <تصفيق> يقول عليكم سالني شخص عمره 12 سنه يقول سألني شخص عمره اثنى عشرة سنه يقول سألني شخص عمره عشرة سنة يقول انه يريد ان يصلي في المسجد وامه نعم رسال عليكم إليكم سماحة الوالد يقول السائل سألني شخص عمره 12 سنة يقول إنه يريد أن يصلي في المسجد وأمه تمنع خوفا عليه لكي لا يخطفه أحد فهل يجوز له أن يصلي في بيته؟ نعم إذا كان عليه الخوف متوقع فإنه يصلي إذا كان عليه الخوف متوقع, متوقع أنه يصلي في بيته قال صلى الله عليه وسلم سمع النجاء فلم نتف فلا صلاة له من من عذر قيل وما العذر قال خوف أو مرام نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل شخص قال له الحفار إن لم تسب الدين قتلنا أهلك فسب الدين فما الحكم في ذلك هذا مفرح هذا مفرح إذا كان قلبه مفرع بالإيمان فإنه يجوز له السائل تخلص من الإكراه مع أن قلبه بالدين. نعم. فإذا هدد بالقتل أو هدد زوجته بالقتل أو ولده فإنه يدفع الإكراه بالسلام الذي يطلبونه منه. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل من سب صحابيا واحدا يعتبر كافرا؟ لا ما يعتبر كبيراً إذا كان سببه من أجل دينه وكف أما إذا سبه من أجل شخص فقط هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. صلى الله عليكم سلام الوالد يقول السائل هل تتعدد الفدية بتعدد المحظورات؟ هل فيه تفصيل؟ محظورات من جنس واحد هل يكفي فيها فدية واحدة؟ أما إذا تعددت المحظورات غوراة الإحرام تعددت من من أجناس فإنها لكل جنس له طفر نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل من أخذ جزء من شعره في العمر ولم يقص كل الشعر هل يعتبر محرم وما حكم فعله إن كان جاهلا أو عالما بالحكم إن كان عاد قريبا فإنه يعيد ملابس الإحرام ويكمل القص على من جميع ميراسه على شيء علي أما إذا كان العهد بعيد فلعله يجزي ما قص لأن بعض العلماء يرى أنه يكفي بعض الرأس نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يقول إن العلماء لا يقولون كلمة الحق وآثروا الدنيا على الآخرة ويقول ذلك عبر قنوات الفضائية فهل التشهير به والتحذير منه بذكر اسمه بين الناس يكون من النصح لعامة المسلمين أم يكون من الغيبة كون يحكم على جميع العلماء لغلال الفضاء هذا التعميم باطل، ولكن هذا نريد منه هو أن يقول الحق مدام العلماء ما قالوا الحق فلماذا هو ما يقول الحق مدام أنه يعرف الحق والعلماء فصروا فلما له ما يقول الحق إن كان صالقا لكن هذا قصد التجريح وقصد التزهيد بالعلماء وتقليل نشان هل يعتبر من النفاق والعياب نعم أحصل الله إليكم الوالد يقول السائل المعاهد الذي جاء إلى بلاد المسلمين وهو في الحقيقة أمره جاسوس ها يقول أحسى الله إليكم المعاهد إذا جاء إلى بلاد المسلمين وهو في حقيقة أمره جاسوس فما حكمه إذا نقض العهد مع المسلمين فهل يعتبر مقاتل أم ماذا هذا من شأن ولي الأمر ولاة الامور عندهم احتياطات وعندهم وسائل يعرفون بها الجواسيس من غيره هذا من شخونه نعم أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل من هي الكتابية الكتابية اليهودية أو النصرانية أي اليهودية أو النصرانية سموا أهل كتاب لأن عندهم التوراة والإنجيل وهما من من عند الله عز وجل أصلهما من عند الله وإن كان دخلهم التحريف والتغيير لكن الأصل أنه من عند الله نعم السلام عليكم سمحتي الوالد يقول السائل الإمام الذي يقرا من المصحف في صلاه الفجر هل ينكر عليه هذا كسب عظيم ولا ولا داعي للقراءة من المصحف في صلاه الفجر يقرا ما تيسر من القرآن يقرا من قصار السور هذا يقرا ما تيسر من لا حاجه الى حمل المصحف في صلاه الفجر لكن مع هذا نقول له احفظ من القران ما تقرأه في صلاه الفجر من المفصل احفظ صور من المفصل او احفظ المفصل كله واذا كان هناك من هو احسن منه واكثر منه اخذا للقران فيقدم عليه قدم من هو اكثر اخذا للقران كما هو السنه نعم اما اذا كان في مكان ما فيه له ما فيه له وهو ما يقرأ كثيرا يقرأ ما في ولو آية ولو سورة قصيرة ولا حاجة إلى حمل المسحف في الفريض. هذا إنما هو في التراويح صلاة الليل نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة الدم الذي ينزل قبل الولادة مع الماء الذي يحيط بالجنين هل يجوز مع نزوله الصلاة نعم إذا نزل عليها دم قبل الولادة فهو من المباس إذا كان متصلا بالولادة فهو بداية النفاس نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل صحيح أن أويس القرني رحمه الله كان حيا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه ضر أمه من الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينل شرف الصفة عليك أن تراجع ترجمة ترجمة ويس القرن تراجع تجد إن شاء الله ما تطلب نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل إذا وضعت مالي في بنك ربوي ولما أخذ الفائدة أكون داخلا في الربا هو اللذاء لشغل فقط إذا كنت خائف على مالي تودعه من أجل الشغل يقولون هذا من ذلك الضرورة يبح من أجل الضرورة، وأما إذا كنت تودعه من أجل الاستثمار أو إن عندك مكان آمن تودعه فيه غير البنك فلا يجوز أن تودعه بالبلد إلا عند الضرورة فقط. نعم. <تصفيق> صلى عليكم سماح. الوالد تقول السائلة هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر للمسجد هذا في مصل النساء؟ من أجل الاستماع لدروس فضيلتكم لا لا يجوز تقولها في هذا المسجد ولا في غيره والدروس تأخذها من, من الأشريطة أو تستمع عويل في السيارة خارج المسجد أو تجلس على باب المسجد وتستمع لانكبرات الصوت ولا تدخل المسجد نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ذكر بعضهم أنه يستحب الإطعام عن الميت مدة سبعة أيام ويقول لأن صاحب القبر يسأل في هذه الأيام هل هذا صحيح وهل عليه دليل؟ هذا بدعه هذا بدعه ما عند الله ويانب سلطان. والتصدق عن الميت مطلق في جميع الأيام في جميع السنين ولا يحدد بسبعة أيام هذا كل بدعه هذا أصله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل. دفعت مبلغ ألف ريال للتأمين الصحي الإجباري فهل يحق لي العلاج بموجب هذا التأمين في حدود المبلغ الذي دفعته فقط ولسيما أن تتاليف العلاج أصبحت مرتفعة جدا إذا أخذت مقدار ما دفعت فلعله لا خرج فيه إن شاء الله وتركه أحسن تركه أحسن تعالج نفسك ومالك أحسن لكن إذا انك تقول انك معسر ولا أن تأخذ قدر ما دفعت نعم صلى عليكم الوالد يقول السائل إذا كان نظر المرأة للرجل من غير شهوة جائز فهل نظر الرجل إلى المرأة من غير شهوة جائز أيضا؟ لا إذا كانت المرأة كاشفه لوجهها أو محاسنها غير متحجبة فلا يجد النظر إليها فلينكر عليها إذا نظر إليها معنى أنه قرها على ما عليه لا ينكر عليها, عليها مراد بالحجاب نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل تكره صلاة الرجل وهو حاسم الرأس لا لا تكره لكن التجمل في الصلاة مقلوب قال تعالى يا بني هذا خذوا دينتكم عند كل مسلم <تصفيق> قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الزينة شيء زائد على ستر العورة شيء زائد على ستر العورة ستر العورة هذا لابد منه شرق مجرور صحة الصلاة أما التزين للصلاة فهذا مستحب نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في بلادنا بعض الرجال لا يصلون دائما يصلون احيانا واحيانا يقطعون الصلاة فما هو الحكم في نسائهم وما هو واجب الدعاء هل يعلنون ذلك في الخطب والكلمات أنه لا يحل لهن البقاء عندهم نعم يحذرون من ترك الصلاة ويدينون أن الذي يترك الصلاة متعمدا أنه كافر عند المحققين من أهل العلم ولو لم يجهد وجوبها أما إذا كان يجهد وجوبها فهذا كافر عند الجميع مجمع على كفر فلا يحل له زوجته ولا يحل لها أن تبقى معه ولكن الفصل بينهما احتاج إلى تثبيت تثبت احتاج إلى قاضي احتاج إلى المحكمة المتثبت من شأنه وهل هو صحيح انه ما يصلي أو أنه مكذوب عليه لا بد من هذا الأمر لكن أن تأتي بطريق العموم ما تقول إخلال بل تقول من ترك الصلاة جاكداً لوجوبها فهو كافر عند جميع اهل العلم ومن تركها متعمدا وهو يقرس بوجوبها فهذا كافر عند المحققين من اهل العلم والقول الصحيح وبناء على ذلك فلا تبقى معهم رأسه من باب العموم أما بالنسبة للأفراد هل يحتاج الى قاضي نعم يقول السائل هل هناك فرق بين واقعة الحال وواقعة العين وما هو الضابط في ذلك واقعة العين معروفه هي التي لا عموم لها واقعة العين هي التي لا عموم لها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن سهيل ارضعيه يعني ابا حذيفة يعني مولاي ابي حذيفة ارضعيه تحرم عليه كل هذه قضيه عين لا عموم لها فيوضع الكبير لا يحرم ولكن هذه خاصة بشهر بمسه فقط نعم صلى عليكم الوالد يقول السائل أبيع كتبا عن طريق الشبكة الإنترنت وبعد معرفة السعيد يح يحول المشتري إلى حسابي المال وأحيانًا قد أنفدو ما عندي من بعض الكتب فأذهب وأشتري تلك الكتب وأرسلها إلى من اشتراها فهل فعلي صحيح؟ هذا احتاج <تصفيق> إلى تحقيقي ماذا إلى عن الانترنت التعامل معه وهذه الأمور الشبكات نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد قبل السؤال درس بكره تعذروننا من إلى يوم السبت إن شاء الله في لا يوم السبت ان شاء الله. نعم. صلى الله ليكم الوالد يقول السائل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند ذكر الأصل الأخير بعثة الله تعالى المرسلين إلى الناس كافة. يقول احسن الله ليكم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عند ذكر الأصل الأخير. أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع التقلين الجن والإنس، ثم استدل بقوله تعالى: يا ايها الناس اني رسول الله إليكم جميعا يقول كيف دلت هذه الآية على عموم الرسالة إلى الجن والإنس؟ نعم، دل على عمومها الإنس وأنه كان رجال من الإنس. قوله تعالى فلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن القرآن دل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن أيضا نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل من قال إن الإسلام يحتاج إلى تجدد لأنه إلى قد إلى تجدد لأنه قديم يقول فما الحكم وكيف نعامله من قال عيش يقول احصل عليكم من قال إن الإسلام يحتاج إلى تجدد لأنه تجدد. قديم نعم أو تجديد تجدد تجديد نعم أما تجدد يعني يغير يجب شيء جديد دين جديد هذا كفر بالله عز وجل الإسلام هو الإسلام إلى أن تقوم الساعة ولا يحتاج إلى تجدد إنما يحتاج إلى تجديد نعم الله أعلم صلى الله وسلم مسمد على مين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.